أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله معه قليلا ما تذكرون أإلى رحل مع الله قليلا ما تذكرون